سورة الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبذ ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان ج من النار، فبأي آل؟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 وجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان مَنْ من عليها فان كل من عليها فان Yabqa vjeh Rabbk dül Jalan ve İlkm. Kullu man alayha khan. Kullu man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 Senefru lukum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 ونسوا ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذون بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم بها هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آس يُخْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ يُخْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ <تصفيق> بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَيُؤْخَذُ بِ الناصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. بأي آلاء ربك تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنّتان فبأي آلاء ربك تكذبان Afnan, fabı ay alay Rabbkum atukdiban, fihi ma ginnan tajriyan, fabı ay alay Rabbkum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 إربكوا ما تكذبان هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي علان إربكوا ما تكذبان ومن ما جننتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فيهما عينان عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورنة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 فيهن خيرات حسان فبأي آلام إربكوا ما تكذبان حورم قصورات في الخيام حورم قصورات في فبأي آلاء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 ربك تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال تبارك اسم ربك ذي الجلال ذي الجلال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام